نعم. أما حكم رفع اليدين جلوسا قبل القيام بعد الشهد الأول يؤصد رفع اليدين إما هو جالس وأول بعد بعدما يستتم قائما يرفع يديه كنت بصلي جنب الشيخ الألباني رحمة الله عليه مرة وبعدين وجدته يرفع يديه جالسا وأنا أرفع يدي بعدما استتم قائما فظلمت أنني على خطأ فسألت عن ذلك فقال كلاهما جائز. بل قال في فيه ثلاثة أوضاع لرفع اليد إما أن ترفعها وأنت جالس أو ترفعها وأنت تقوم أو ترفعها بعدما تستتم قائما فقال ثلاثتهم جالس